Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir Rahim Malik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.